هن أم الكتاب وأخر متشابهات فان الذين في قلوبهم زيض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُّ الْأَلْبَابِ رَبَّنَا رَبَّنَا إِنَّكَ جامع النَّاسِ الْيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ من اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ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 وَأَزْوَاجٌ طَهُورَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بالأسحار. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم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 فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والامنين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلا والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الذين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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفسنا كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك, وتنزع الملك من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 فَاِذَا تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصطفى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمران عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بعضها مِنْ بَعْدِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 129. ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملاء كان وهو قائم يصلي في المحرى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال ربي ان يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني ايه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 وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبيكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساء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 فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إِبْرَاهِيمَ وما أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم, فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم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 من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا تَكْتُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِي وَتَكْتُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُزِلَّ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا وَجْهًا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 إن الذين بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم, لهم في الآخرة ولا يكلمهم, الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا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 وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَىٰ وَالْنُبُوَىٰ ثُمَّ دُونِ اللَّهِ وَلَا ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدوسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وأنبياء أرباباً أيأمركم نبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة, وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولا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 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فلن يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاهه البينات والله لا يهذى القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله لعنة الله خالدين فيما لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أَوَّلَ بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيَاتٌ بينات نقاض إِبْرَاهِيمَ إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ونيء عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفون الله والله شهيد على ما تعملون قل يا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 بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوزد وجوه فأما الذين سوزدت وجوههم أكفرتم بعد إِيمَانِكُمْ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيما خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله انا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخرين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 الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا أولادهم من الله شيئا واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يَأْلُونَكُمْ خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البوغاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ بِكُلِّهِ وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عبيم إذ هن الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذْ ثَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَصْبِرُونَ تتقوا ويأتواكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتقم إن قلوبكم به وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا بِعِدَّةِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَأُهُ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 واتقوا النار التي وعدت للكافرين واتقوا اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وجنات, وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهلوا ولا تحزنوا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 وليمحص الله الذين آمَنُوا ويمحق الْكَافِرِينَ أَمْ حسبتم أَن تدخلوا الْجَنَّةَ ولما يعلم الله, ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 قلبتم على أعقابكم ومن يوم على عقبيه فلن يضر الله شيئا وس الله الشاكرين وما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 129. ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنطلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 وطائفة قد أهنتهم أنفسهم يظنون بالله, غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر مي شيء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 أَذِينَ لَلَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ ولئن أو قتلتم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ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 119. وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين 113. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته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 وَمِنْ عِذْرِ فُسِقٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقْلِّيَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَ عَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَ الذين الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قاتل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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواب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 سَقَطَ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَنَقَلَبُوا بِنعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ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 قَال لهم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَا نملي لَهُم لَهُ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نملي لَهُم لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ نُّكْر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 اتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, فضله وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شر لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا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 رسول حتى يجب حتى يكونوا بقربان المسجد النار قل قد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد 129. كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات, جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ يُرُورُ لَتُبْلَهُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا ذَلِكَ ذلك من عزم النور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 وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحْتِ اللَّيْلِ وَنَهَارِ الْآيَاتِ لِأُرِي الْأَلْبَابَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وقعودا على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات وافكار ربنا ما وافكار وافكار باطلا سبحانك وافكار عذاب النار ربنا وافكار من تدخل فَقَدْ أَخْزَيْتَ من لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فآمنا ربنا فاغفر رَبَّنَا ذنوبنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع بعضكم من بعض، فالذين جاءوا وأخرجوا من ديارهم وأذلوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لا أكفر عنهم، لا عنهم لا ولأدخلنهم جنات الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم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 الله خير للابرار و ان الملك تاب يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما انزل اليكم و ما انزل و الله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم